الله أكبر ا ل ل ه أ ك ب ر ا ل س ي ل ل ع ا ل ح م ا ل ا ل ي س ل ا ل م ي ن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 ي ل اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا أ َ ف َ ل َ م ْ تكونوا َُُ تعقلون ََُِْ هذه َِِ جهنم َََُّ التي َِّ كنتم ُُْْ توعدون َُ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 فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون الله